إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُنْفِقُ مَوْلًى عَنَّا وَلَا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الرَّحِيمُ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 وَسَمَّا إِسْتَبْرَقٍ تَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ النَّعِينِ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَزْقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَبَقَى هُمْ عَذَابَ